لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم نقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن لما تُنذِرُ مَن تَبَعَ الذكرَ وَخَشِيرَ الرَّحْمَانِ بِالْوَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَوْثِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّنَا نَحْنُ نُحِيلُ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَمُوا وَأَثَارَهُمْ فَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ تِيَّ ما <تصفيق> من